اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الله ها فاصلا سلام عليه السلام ومشاغ بنا احدهما فاحشا او وهب او اقرض ولم يجزي الاخر او استنفذ من ماله اكثر منه وغرم نقدا او مالا نقدا بعد قفضه او وكيله لا حويله ولا قبله إلا في ميراد المنفرد صارت عمال <تصفيق> صارت عمال صارت عمال صارت عمال صارت عمال رحمضي علا خطر رهي هم تأخذنا أحدهما فاحشا على غبن ذي ما بإعتادهن ها ها حزف المعتر. حزف المعتر. لا <تصفيق> <تصفيق> على حساب ما بيع تأكل <تصفيق> <صفيق> أشتيب النسبة للناس يقول لهم بايتقاوز في حتى الشريك أكدو بايتقاوز فيه ألا يتقاوز أشتيب تقدير كذا عنده ولا هي بعض السلاح عندي يزور ما يزور ألا عاد عندك دوله ثلاث يعني انا انا عندي كم ذا ولا هو ما هي توصل ما هي والله ما هي توصل الحين اذا وقتنا بعض الرحم يتجاوز واحد كثير في بهذا هذا يتجاوز لا دي بايت يتجاوز دي حالا والله حق وهب من المال مال الشركه اه لا يروحيها او اقرضه لا ما هو على عرض ولا نقدر ما قالو يحبه لا لا ولا عرض اذا من مال الشركه ما عنده بيشاند. اذا كان اشتركوا فاذا سوا وهب نقدم مال الشركة ولا دخل او هم او اقرض كيف هاتي جناه القرضة ما ماله ما له ما عليه احنا لا يروح يقرب او قدوا هاته او قدوا يدخل ويدخل ويقرد او قدوا يخرج يديه او قدوا يدخل من غير وش حاجة اجازة الثانية لا يخرجيه نظام مال المبارزه اي غير باقي هو وكيل اي وكيل وكيل انه يدخل وكيل وكيل مفوض ها يدخل هم شارك ولا قال يدخلوه ولا يخرجوه لا ما في تشارك شارك يعني شارك تمام جاري من تصعد لنا اي كفو لا هو بيتنقل بيعشط صار عندك اثنين اثنين ما هو غلط اه ولا يجي ذي الاخر اما اذا اجا سهر على الدجاجه وتوكي انا اشتي ليش شنو وكيل ما هو خيل ما في ما تقبلها من ما تطلها يدخل يدخل بايد فإذا جاء سبب البيع والشراد يهن عقلت والله شيء ولا خسارة ولا شيء ما علي أما حيني روح يقرب ويعرف مالها والله يوهب ولا ماهي مثاله هو في المتارة لون يستر يستنساره لأنه في طريق يدخل ما بلا خسر لكن إما القربات ينقرب لا يوقع لا ماهو لا يوقع هذه تجوهوها ما يعني إذا عرفت المال ما عرفت ما عرفت المال ما ماهي لا تقرب الشيء من يعني معناها الشيء لما تدخل بالشيء أما تدين أنت في الدخل إن تدين استنفك من مالها نهو وغري, اه. اه. وغري ما نقدم ما الاستنفاق لهذه الناس؟ كم يسبلوا بالإستنفاق؟ كل أن يأكل منها كل أن كل أحد لا، قال ما هم قال أنها يحبوا منها يحبوا منها فلا كل أحد يأذل الثاني يسجلوا إذا صحي، عندما يأكل مطلق لا، هذا عندك بالنسبة الهم هم بالنسبة الهم كل أن يأكل منها ها. الشركة خلط ولا نيا كل هم سوين قال فل... في ما يبقوا على اهلهم وعلى نسائهم واما سووا فلن يسكلوا الله يسامحوا ولا خلوا يسمح لك يا زي ده ما بيعرف الروح تاكل قربتها صار على غير اه <تضح> <تضح> نلاقيها عروضه دي اشتركوا فيها اه لا والنحاس ضروري كمان السوا ولا باء ولا باء فتره بتسرعنا ولا خليتي تمام صحه في هذا 1 3 ايوه لا تسمح ولا ما يوتو ها ورجع ثاني مغرمه معليش ايش ابعثني وين مغرم شرط هو غرم نقد لا لو غرم عروض سالم ما اله يعرف اه يعني يشتني هديه تنفك اقول له تنفك العياله مثلا وتاخذ منها عروض تاخذ اه على حسب هو يعني يعني شنو هذا؟ شالنا ربنا ما شاء ما هي كل واحد يشل مثلا يصرف كم ما, ما بده منها صرفه له ما هي, ما. ما هي. لا فنقدين على ايش لا شال من مالها نقصا على شريكه عندك باتهم قوس وما صبرك الشرطه حنا الشرطه نفسيت لا نقض بينك الغريم نقدا لا ما هي ثاني العروب ما غدا عندك مساله ثانيه قال او استن من مالها اكثر منه وغرمه نقدا يعني حال انه اه يعني لا لا لا لا, لا, لا. لا. ما لا ما هي سوا اصل معنى هذا الحينه مال المتفق من مقدن اتفعت انا مليون وهو دفع مليون لو شل اللي صارت ما قد مليون ولا انا ما انا ليش هذا من لا. لا. لها انا غنانه منك انا عم عم عم عم. عم. لا داخل بك انا غنانه مقابلك اكيد انا ما بشيل مالي اذا موجود ما بعش شليت 10000 شليت عروض من هذا ما مكثر مالي ما ادري ما من المليون لا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 على تسجيلها هذا ما عرضوا هنا بقى سماجه يشكلوا عجله هذا يا اخي شغله بينص الله اللهم امين خلوني يا اخي وانه الغيره بالله كل ايوه ما لا ترى كلها ما اخترنا شركهه كلهم كل على دتره اكيد بده هي ما دام على بيصرف على عياله سجل سجل ماشي كلهم شركاه كلهم لا لا لا الاخوه بابا الاخوه كمان ما قيمه سالكها عندهم الاخو ما يمل الاخوال لا احنا شركه <تصفيق> ها شركه انا عندي هنا عباره بنتي اجت ما انت دي بتشتغل لا انت دي بتقوم بقى ايوه لو انت دي بتقوم بقى يستاهل لك معاش ها اذا او نقدم زائدا او ملك نقدا زائدا ما هو ما هم شيء ثاني خالد هذا صارت عنا قاعده ها اه عظام باوه عنا وجاء ثانيه تسخين منذاب العنان الباء والله العنان العنان هي المفتوحه كان ما هي ما بشيء الناس تحدي لها اه, أه. خلص وعند بمعنى... <تصفيق> معنى يقولوا عنان الفرس الا كيف بس هذه دايره دايره من ما معناها شيء او 7 او 27 شو معناها؟ خلاص ما, ما معها حاجه اي ما طلعوا والمفروض اكيد ما يظهرها بالنسبه للشريك هي لاحظ كيف هو لا هي اوسع من الاول اه طبعا هذه اذا فسدت سترجع الصالاد حقا صارت, صارت عنانا بعد قفضه او وكيله بعد قفض النقد الزائد لا وكل واحد يكبط لا حويله عجيب. ما إذا مثلا جاءوا عليه جيل الواحد وتحولها وكبطها الحويلة ثم ما وكلها لا يكبط لأنك كبطها له ما كبطها لله هنا الميرات الميرات ما هو بإمراكيه من طير ولا لا ميرة ميرة ميرة ميرة لا أصلا الميرات لا فائدين لأنه إذا كان ميرات المنفري لا يكبط راح حاول بي يقبضها له مثلا جالي ايوه جالي زاله جالي ارث زلط. وما هو ميراث منفرد عندهم بيقسمه وعندي الواحد دين قص استلمه استلمه الميراث راح استلم اهله وصل امهلي انا لا لا يا مهي وكاله حوالي ما هي وكاله حوالي لأني حولت له بالظلط ليك استلمها له انه استلمها لي ما هو وكال لي لا لا لا ما لا لدي هم ايه ما له وكاله ما قابلت تحول الله هم ما قدمت هادي ما قدمت تقرس في ملكي لا بعد القسم ما هو استلم هذا خلق ملكي على حواليه حوالك قبله اذا ما قدرت قبضه يعني قبل وقبلوا بده تمعي صلات عند دياك ما عاد لا اقبضها ما بدها فسدت لا المنفرج لو ما كذبها الناس اذا ورثوا ما بلاه هو جنب شي ثاني بده بشي ثاني المذري قدوبان قد معك فيه قام قد معك فيه زلط ورا استنى ما في اختلاف ولا شيء ما ما يعني تطلع الشركه الا بعد ما تقضى والله يقضى وهي ان يعقد على النقد بعد الخلط لا على النقد هو نفس اه أن... لا اضع عندك ان يعقد على النقد بعد الخلط او العرضي بعد التشارك هي غيره يخلطوا جمع مالي ومال هم ما هو مينو. الله كيف ما كان ما عرض وغيره او بعدها بعد الخلط ارجع لنا نقعد التشارك <تصفيق> احلام مشتركين على ان يقول لي هذا ولا هذا على حسبه على التشارك في الحرم كيف التشارك اذا بعرض يتشاركوا فيما كانت اطرح عربي ثم ذا وبيع منك هذيات مثلا إذا أمعي ثلث وان ثلثة أبيع منك ثلث ما أمعي تريت وعرضك تبيع مني ثلثة رجل يوضمعي ثلثين وان ثلث وليك السامت شارع كيف يجلني يستوى؟ لا لا كيف ما أبدأ نعرض ثلث ثلثين كما قلنا العرض لي وحدي العرض لي وحدي وحطه وبيع من ذاك نصف تبر ألا؟ قلنا ذا عندك ذاتك وايش معك ها ها الاستكاف بالشركه بيننا على جلدين ولا لاين ولا على كذا ها ابيع منك نص ما معي لا هو على النقطه وانت بيع مني نصته ما معك لكن ايش في لا اشترك في ده وانا ببيعك كان بنجمع ما كان اشترك لو كان فاوض لو كان فاوض هذا ايش للعرب والله حبيبني انا قال او العرض بعد التشارك الداخل خلق الزلف نخلص والعروض ليش نتشارك فيه صح نبدا خهم الباقي ها ها اصلا الباقي نخلص هاي يريد يقول له هذا يعني اه عاد سبقناه عليه الربح ولا اللي صار شي ما يا لا ما, ما هو الاثنين يعملني من كل واحد سلذين اه اه لقد ما في زيار ما قد اشترك تفاة ثانية ما قد اشترك لا, لا, لا. بالاثنين يقول احنا مشتركين فينا حتى في العرص هذه طرحنا كل كيف متميزك اه شايف. اه شايف. اه شايف. اه شايف. اه, شايف. أه. شايف. سهلا سلامه في الجرس سلامه يا شتيت الله مره يا شتيت الله نشيذان نقده عرب لكن بعد التشارف فيه نتشارف مثلا دلقى... قلنا لك بنادق نشتري نشتري فيها لا معنا لا بنادق أنا هو يا والله معي بنادق وأنت معك سيارة نشتري نشتري ها آه آه تبيع مني نصيبي يا نصيب في السيارة وأنا أبيع مني فلي البنادق على حسب ما اتفقنا مش تنسفق عليك وارجع اه عندك الصاعق وارجع خلاص نمشي عليه <تصفيق> يجوز ولا ما نضرب خلاص لا بلا ما يبا ما يبا وراجعك تجاهنا درنا سوا مثلا اشتريت منك اشتريت البنادق مليون دراس دلن... وارجع بعت منك طرز السياره مليون هاك الصاعق يبقى بدين بدين ولا شيء تبع عندي لك ظلب عندك هذا رجعه تبيع مني بذي عندي لا, لا ما عمشي ما عندي لك دين بيسبران يكون السلح يعني الثمنات دين ما بيسبرك اه ورجعه أبيع منك بذي بالدين منك اه صحي بذيبك منه اه عرش اه اه اه اه اه ما هو محمد لاش راعي ابيع لا لا ما هو شط هذه كتمنا هذه كتمنا على ولو عبدا او صبيا ما قال ولو كان يعني احد الشريكين عبد ولا صبي يعني مميز وجم ما دونين اه اما اذا عد الصبي ولا العبد محجورين او متفاضله الماليت ما اشترط فيهم ان يكونوا مستفيدين اه الخسر بالمال الله على قدره طبعا شرط ولا ما شرط بغوالي. اه, بغوالي. آه. الله يو على حسب المال كم ما معك اه ضروريها ضروري الشفاطه هي ما ما هو ضروري او او يعني ولو كان عبد لا متفاضله يعني ثابت اه هي يعني سواء شرطه مساواه ولا يعني تفاضل واحد ترجع الى الى حسب المعنى كيف التفاضل كيف التفاضل يعني دي اكس قال شرطي لاخسرنا اتفقوا بشرطي لاخسرنا اتفق معنا مالين سوا اه خسرنا في عليك ثلاثين وعليها ثلاث اه نتحمل اه, آه. ها يرقعي للنصف وما لي المال يمسون هل أنت بأي صحيح أن يتركوا في العرب؟ ها؟ وما بلا فيه في, فيه. فيه في ثمن الحب وقلنا إلا فالعرب نصف بعد ما أبيعمل لهم بيعمل ما أقول لك شارك فيه ها شاركنا بديهم الثمن لا ما شاركنا في شيء ثمن لقنا في ثماني لا ولا في ثماني معاك نفس العرب سيارة وبعتنت ها من ذات وبعتنت منها نصف إذا قدنا وياك شريك أنت وياك في اقول كنت مشارك فيه ايش خلاص وايش هو ايش باعك داني قد عرض داني ايوه باع منك نصها اذا كنت مشارك في نصك البنات لا لا اي قال له شرطه على ايوه اكيد معك نصك العرض دياك سفر برجع يبيع في ويشتروا فيها يعني برجع يروح يبيع ويشتري البنادق انت وشريته ما <شيرك> <سؤال> برجع بعده <آه> ها هذا الربح ان اطلقه اذا ما تحكم من الربح في يتبع المال اذا اطلقه ما تحكم اما اذا تحكم يكون على حسب الشرط بين يجيب واحد بسيط يبيع ويشتريه وقالوا قال لي اشترد الثابر اشترد الثابر لو ادي راجبي لها الثابر لو ادي راجبي او العارف بعض الثفاني ما اشترد الثابر <تصفيق> الممين يصير في شريك فيه وما اشترد الشيطة شارب كله عقد بسع الشارب قال وكذا الربح ان اطلقا او شرطا تفضيل غير العامل <تصفيق> إذا اذا شرط تصدير غير العامل يلغى ذا يه ويقع صرله تمام على حسب الماء على حسب الماء لا واحد لا راح مع ما تشتغل يرجع يرجع الا لا حسب راسه و الى حسب الشرط ما اذا كان مبطله لك بابا لو العامل على جمع ما سحب على حسب بشير يا مشغلين مع واحد وفر واحد الله غير العامل فطللو غير العامل ولا ولا لو ولدي شرطه واحد زياده وهم بيشتغلوا جمعه لا لا مشتغل لا <تصفيق> ما عندي واحد مشتغل واحد اه ولا يصير ايه ما في ما يتصرف فيه الاخر وقد كافي في فلسطين كمان اشتغل بيشتغل كيف اشتغل؟ بس بقدر دغ بيشتغل آه. لا, لا صار جوه يدخل ما بلاك هذه بسيط من يعقب هي لاجل ما دام بده عمل بيصح بقى انا عمل هو من هذا ولا يطير أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلا آه يعني ما قدوم وكيل له طالبه هو أي واحد ديان ذاكا دين ولا استدام للبيع الشراف لا رحي طالبا الثاني لا ديان لا ولا لن لا لده لا لحاجه وما لا أه إذا ما تقلق لا أهو كذا هو الوقت أت... ده يا ما هو كيل لكم بعاد انها بيجوا انها شيء يطالبوك ولا يطالبوك يطالبوه اه راح يطالبك هذه ديه ديه وما على دخل ما هو كيل حتى انها يطالب ماديه انك ماهو خفيف ولا خفيف هو في ولكنه لا لا لا لا لا هي ذكر بس انا ما عم ترجينا تبعت اياها ها قال انا طبعا هي الشركه ولا لا ما له يطالب هذا عندك الوكيل ولا له دين لا أرنال قال ان نظري الى ان بالنظر الى ان الغير... للغير مطالبة اي في مالها ما احد لا قال الغير انه يطالب الثاني لا لا ما لا يطالب صاحب الدين لا يطالب شريكي انا قال بالنظر الى ان للغير الغير الذي هو لازم دين مهدا انا ونشرته وناديت يا شي لا دي انا, أنا. أنا وياك شريكي مدينةً في ذيب لا لا بالعكس لا يطالبني لي. لا ولا كذلك كافير إذا مثلاً أنت عندك الديام لا كافير يتجعوه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كيف يجعل ذلك ما هي مفاوبة لا لا كشي واحد ولذلك كل لا من ملك زيادة في التنفسر كان كان احنا شيء واحده ذا بيصير عجم معك مال هناك لحالك وكل شيء كان لك مستقل اشتركت انت منذ ياتي اذايا الجزء اللجو ان كل كل من جاء اذا يتصرف صاحبه أن يجعل له في استدانا او اشتراجد ام معلومه Ikibdcas mil uhm. Aha Me al ohoлиニ嗎? Me alh Гос Me alhaz kokla. Manekab легifeGAN solutions that are wild, Help Take racke Thank aффus Nmill 33 In cage poured alive and لا بلا شيء tema هي ما عشر ما ما بنضي ولا... يوكل كل من جائزة يتفرص صاحبه ان يجعل له في مستدانا او اشترا جزء معلوم هذا ما ماهم شيء ما ترفض قال بان شرك نوايا اه الوجيه بيقول كل واحد يشتغل بشيء معين هناك ما مثلا بيبيع سيارات ولا نشتغل يا اما ولا نبني ولا نسوي شيء هناك يجي معنا اه هو بس اضل نبيع ونشتري ورقام دايمن نشتري فيها لا لا لا تاع عين والجنس يعني عين دي يشتروا احنا ندير بدلا نبيع ونشتري في سياره نروح ش... نشتري سياره في اه ما عم يجي هناك راس ما بش <كو> <كو> اه اه لا يا عين وجه بيعوه اه واه قلنا يروح يديم ما يجي ويجعل الله فيما استدان كذا معلوم مثلا اذا قلنا نص والربع قلنا لها مثلا اللي ربعه ولا ثلاثه اربع ولا نص <كو> <مات بلدررررررررخ> على حسب اه كيف المشتاق يعني كل ساعه في هري رح تدين ونبيع ونشتري انا وياك ولك ناصة ولي ناصة علي ناصة في ما تدين وانا عليك ناصة في ما تدين رح تدين في أه... هناك في معين سيارات وانت مثلا في حراسات ولا في أه... مثلا عينة من التجارة غذائية ولا في كذا ها كل ما جاء عليك وقدرنا مشارك لك فيه ما معناه ولا جميع تداخال أن... دي البشامقه اه تداخال ايوه واشو الفوشيه عاذن دي جويش لا مو بالشراء مال ما دارت في غير الدراجه مالها ما حضرت انت اه عاذن على بالي اه انا راح اشيل لان الحين نبش اللي سياره وبيع واشتري ويرجع يشتري الثانيه ولا ما في, في مال دين اولا اي بس بدو... هو كذلك كان بده ياخذ المال الدين اللي شله انت تاخذه ادي بيننا نوايا بده كذلك شليته بده مال الشركه قال له... الثاني ما شل شيء مبلغ واحد ولا ايش شل... لا كله, كله واحد, واحد ولا يطنب وش يقول له بقى 10 ميزة يراها ليناه وياك شركة لا بذل أن يوكل كل من جائزة يتصرف صاحبه لا, لا. لا يقول له ماذا؟ ما أن يجعل له في مستدان او اشترى جزءاً معلوماً ويستقر فيه كل واحد منهم يستقر في ماجا لا بذل يستهدين يشتري ما بلا لا, لا, لا. يوجد شركة ما. لا يوجد شركة لا بل يوجد شركة لا يوجد شركة معهم شركة نياج آه. ممت++ آه. ممت++ ممت++ ممت آه, اه اه بيني مع حد لا, أه .لا أه ما بدي شي غير ما هو شيء الا نقدر اجدد لا هذا الكلام قبل شيء كل واحد كل واحد يوكله لا لا ما ضروري لا يوكله على ما ضروري صافي كلنا ما اوطروا دوك كل واحد يسعى اما الى ما باش من واحد واحد ثلاثه واحد يسعى ما باش لا شرحتي مستدام بس وما عرفني في شيء اش كنا يوكل كل واحد في المره الثانيه لكن الثانيه ما هو ضروري الله وبس غير فيه ان احد وباشبر مداله إذا كذا عندك مثلا انا راح ادين مال واجيبه ونبيع ونشتري اه شو بدي شرط لا على مال غير لا ما اتفقنا على انك تروح تدين ها وما stdin تنتهي بيني انا وياك ورحت تدين ليه تيرن الشريعه قادر ما ياقضش التصور عمل اه ما ديل لان احنا قد جسم مالك ديال الاستدنتي كل واحد يفوض الثاني في وشماش ما وش أو أو ما بشرطه يعني وكل وشما ما اه هذا ما كل دينه ليه هو من اللي جايون تايين في فاس يتايين لا لا كلها ما بلشتش النظام هذا لنا دالحينها اتفقنا ناوياك على الشركه كلهم في مادهين وكذا ثاني كو طرحت عندها نبيع ونشتري فيه ما تاي لا حصلتيه ولا لا ما تاي في مال اما اذا خص بده ما بلاه وهي كل لا ضيق ما بلاهي كان شيء قال يُعيّنان الجنس إذا خصو؟ و لو بيع مشتري في قام قال, قال ويُعيّنان الجنس ما إذا تخصوه و قلوه بلاهو ايه ايه مخصو؟ بس ما يلغم تعيّن الجنس احنا وياه مخصص البيع الشراثيش نعيّن هاي نملت هذا هيك قال لا في حدا يستفاد اما الى كل واحد فوض الاخر فشن ما اه وهيك العنان الا في حقوق الربح والخس في مطلقا فصابر ما هي كلها ساعه لا الربح والخس ما هي مثل ده آه. قال حقوق الربح والخس بالمال ما في أن انه يلحق المال تاجر الحمان قال الذي يلحق الربح والخسر بالمال مطلقا سواء شرط ولا ما شرط ايوه التاجر مين حصله لا غلط لا غلط غير دا العامل بس تاجر الحمان تفضل تفضل داك داك اذا خط ما فيش اذا اذا, واحد إذا واحد شرط له زياده ولا عامل ولا عامل ما مبلغ حسب حسب على حسبنا يعني على حسبنا اشتركنا عمل نص ولا ثلاث ولا الربح على حسب اشترى ذا الحين عالفني تو معه هضرت قليل ساهل ايوه وش راه طبع الديل فوق ها وكله ما ترى قد هضرت على أضمار بيحل الشر فهمت ديح بيحل الوجوه بيحل الوجوه لا قال حيناء. جاب المال ذياك وهو عليه أيوه جاب أعلم عن له جابت له وقلت له عادي سيد ألف فوق ترضى شت... شاركت أنت وياه في الديد بس أه أضمار قال لنا شي جوية يا شباب يلا تشاركوا في مالايا تشارك تندب بيدنتك ربما انت باقي من الخامس ال 500 يعني وانا بشرب 1000 لانا عمك دايق يقدر انت مشارك في نفس اللايف مالايا الله عليه